ان الله هابلغ امه قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا اي اسمن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه أشهر ولا لم يحض